موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهل يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكراؤه يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكراؤه يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ ولا يوثق وثاقه أحد في يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي. يا ربك ربك ربك ربك يا, رب يا, يا, يا, يا, يا, يا, يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي